دوت می کنم گوش دلو جان به سپارید به تلاوت آیات شریفه 28 تا 34 از سوره مبارکه احزاب با صداید استاد محمد جواد پناهی به مدت 8 دلیله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردنا الحياة قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنَّا الن توند الله ورسوله وسون الآخرة فإن الله غ آًا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ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 117. ومن يقلت من يا نساء النبي لستنك أحد من النساء قائتنا فلاتخضع النبي للقود فيطمع الذي في قلبه مرض معرض قولا قلنا وَقَرْنَ فِي في بيوت كن و لا تبرو in وَكُلُّ مَنْ ما يَتَّقِ مَأْوَاهُ تكنُّ مِن آيَاتِ اللَّهِ وَحُكْمُهُ إِنَّ اللَّهَ